احبابي اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى في الحقيقة احنا هننتقل نقلة جديدة وطيبة مع هذه الصورة الكريمة صورة الكهف التي جعلها الله له لنا نورا كل اسبوع يوم الجمعة في اشهر ايام الاسبوع نقرأها ثم نمتلئ بحب الله تبارك وتعالى احنا اتكلمنا في منهجية انتقال من ممارسة العبادة الى التذوق وشوفنا كيف اصحاب الكهف وكيف الصاحب المؤمن وكيف ذو القرنين يعني مستوى راقي جدا من الحب الله سبحانه وتعالى الآن نريد نتعود على منهجية جديدة نبدأ من سورة الكهف وإن شاء الله ننطلق منها إلى كل آيات القرآن الكريم اللي هي إيه؟ كلمات ربي تدلني على ربي احنا كنا هناك بنقول قال هذا رحمت من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعده ربي حقا ايه هي المنهجية ديت الحياة في البداية كراجل باحث لما كنت احب اعرف يعني اي موضوع اقوم اخذ الكلمة بتاع الموضوع مثلا كلمة المال واشوف كلمة المال في القرآن الكريم وردت كم مرة كلمة الانفاق كلمة الصلاة كلمة الزكاة كلمة الجهاد فشغلت الحياة فترة ان انا ابحث عن كلمة الله يعني عايز اعرف ربي من خلال القرآن الكريم فمشيت مع المسألة دي كل ما حاجة بتكلم عن الله أو تقول ربي أو تقول الاله وتشير الى الله سبحانه وتعالى أو صف من صفات الله عز وجل الغفور الرحيم العزيز الكريم الحليم الصبور يعني يبقى ديت بتدلني على الله سبحانه وتعالى وبعدين شوية لما درست اللغة العربية بعمق في كليتي العريقة الحبيبة دار العلوم علمتني الحال اللغة العربية ان انا أغوص شوية أكثر، فاللفظ فقط مش هو وحده اللي يدل على الله سبحانه وتعالى يعني لما اقول مثلا مالك يوم الدين ما فيش الله وما فيش رب وما فيش اله وما فيش الرحمن انما الله هو مالك يوم الدين فهذه صفة لله تبارك وتعالى اياك نعبد الكاف هنا تعود على الله سبحانه وتعالى ما بتعودش على حد تاني إياك نعبد فهو ال ال ال ال الذي نعبده ونستعين به سبحانه وتعالى صراط الذين أنعم التاء التاء بتاءتت ويائف ونون أقبلا فعل ينجلي الفعل لما تلحق به هذه التاء الدل على الفاعل هو الله سبحانه وتعالى أنعم التاء عليهم تدل على الله سبحانه وتعالى فالحياء عشت مع سورة الكهف بهذا الشكل ان انا اطبق قواعد اللغة العربية بحيث اطلع المواضع اللي تدل على الله رغم ان ما فيش اسم الله سبحانه وتعالى وانحنا اطبق دلوقتي مع بعض على بعض الايات ونشوف مع بعضنا كيف انها رائعة جدا ومؤثرة وقوية بتربطنا بالله سبحانه وتعالى على طول وبعدين مشيت اكثر ففتح الله تبارك وتعالى علي افاقا اخرى وإن كل كلمة في القرآن الكريم تدل على الله حتى كلمة الكفر الله يعني الكفر يدل على الله آه هو كفر بإيه كفر بالله هو كفر يعني, يعني غطى يعني كفر الشيء غطاه حتى في اللغة الإنجليزية يسموها كفر فكفر يعني غطى يبقى الإمام موجود في القلب كل ابن آدم يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو مجلساني لكن بتجي غشاوة على القلب ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون فالمرض ذا بيعمل غشاوة وعلى قلوبهم ايه غشاوة كلا بل ران على قلوبهم فالكفر هو عبارة عن تغطية يقين بالله مستقر في أعماق القلب في أعماق الفطرة البشرية فبذأت أرى الله في كل كلمة من آيات الله أرى الله في كل كلمة من آيات الله سبحانه وتعالى وبالتالي يعني فعلا متعتي بالقرآن تضاعفت بشكل غير عادي طيب هقول قبل ما طبق على آية أو بعض آيات من هذه السورة الكريمة هقول السبب اللي خلاني انتقلت هذه النقلة إيه الحياة السبب الرئيسي إن أنا هنا في أبريكا لما دعيت إلى بعض الكنائس أنا أعرف إن هم بيؤمنوا بالتثليف فإنما لما رحت أسمع القصوصة بيعملوا إيه لقيت إن كله لا يعبد إلا عيسى فقط من دون الله سبحانه وتعالى يعني حتى لو أنتم بتعبدوا ثلاثة يعني أسموا العبادة على ثلاثة يعني تقوم تبقى إنما لا يعبد إلا عيسى ولا يدعى إلا عيسى ولا يرجى إلا عيسى ورجعت إلى هذا التوحيد الصافي وإذا هذا النبع الكافي القرآن الكريم وجدت الله في كل كلمة المحور ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحب رسول الله لأنه دلنا على الله نحب رسول الله لأنه أول العابدين لله قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قلت إذن قمة العبودية أن مربط قلوبنا مباشرة بالله في كل شيء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقلت لا أنا هرجع للقرآن أغرف وأغرف براحتي وأشرب ووأكل و.. بنهم لأن يعني منهما لا يشبعان. طالب علم وطالب مال وإحنا عايزين نبقى من طلاب العلم اللي فعلا يعلي مرتبتنا عند الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب واسجد واقترب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دراجات تعالوا مع بعض في ثلاث مراحل نشوف أول آية مثلا من سورة الكهف هنطبق الثلاث مراحل المرحلة الاولى والثانية والتالتة ايه هما هنشوف مع بعض دلوقتي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة طيب لو انا ببحث بحث اللي هو بتاع المعاجب المعاجب المفارس الفضل القرآن الكريم بحث سطحي سريع هقول كم مرة ولدت كلمة الله ها ها ها مرة الحمد لله خلاص بقيت الآية ما فيهاش الله حسب البحث المعجمي النظرة السطحية طيب نتعمق مع بعض شوية في علم اللغة العربية واللغة العربية دي جمال رونك شيء رائع أسألكم بالله أدعوكم من قلبي لن تفهموا القرآن إلا بأداته الكبرى اللغة العربية إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلونه لن نعقل ونفهم القرآن إلا باللغة العربية يعني دي مش درسته عشان مدرس ولا عشان بقى يعني أخذ ماجستير والدكتورات في اللغة العربية لا حتى ألتصق بالقرآن حتى أفهم ديني الجماعة الـ الـ الـ الإنجليز غزوا مصر سنة 1881 وعملوا خطة كما قال النورد كرومر جئت لأهدم ثلاثة القرآن والكعبة والأزهر وأغزاه الله ولم يفعل لما جم يقيموا اللي عملوه خلال ال الخمسة وعشرين سنة اللي يصير الف وتسعمائة وستة قال لك نقيم اللي عملناه بعد ربع قرن من احتلال مصر والمنطقة العربية من ورائها قالوا احنا فشلنا لهدمنا القرآن ولا الكعب ولا الازهر طب نعمل ايه قال لك نهاجم اللغة العربية ونحول الناس الى لغة ثانوية لغة يعني العامية بحيث ان ونستهدي مدرس اللغة العربية ون زين لهم اللغة الإنجليزية ونخلي الناس اللي هم البشوات والناس اللي هم المستويات العليا يفخروا مش باللغة العربية باللغة الإنجليزية وقد كان وإلى اليوم لأسف الشديد هؤلاء ضربوا يعني المسلمين في مقتل خدوا قرار 1906 سنهزم المسلمين في صلتهم بالقرآن من خلال الضعاف فهمهم من القرآن اضعاف اللغة العربية عندهم، وقد كان الحقيقة دي كانت بالوة كبيرة جدا كبيرة لازم ناخد بالنا منها وننتبه ليها. فنقول ايه تعالوا مع بعض بقى نرجع نشوف اللغة العربية قد ايه فيها عمق وقوة وبتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى بنقول ان باللغة العربية القواعد بتاعتها هننتقل من مرة واحدة لخمس مرات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا الحمد لله الله رقم واحد الذي اسم وصول يدل على الله سبحانه وتعالى يوصف ربنا أنزل الفاعل بتاع أنزل ضمير مستثر جوازا تقديره هو اللي هو الله الفاعل بتاع أنزل ده رقم ثلاث على عبده يبقى العبد الهادي عبد من عبد الله؟ الهادي ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى ولم يجعل فاعل بتاع يجعل منه الله ها يبقى لم يجعل ذا الفاعل يدل على الله سبحانه وتعالى أنا طلعت خمس مرات الله الذي فاعل انزل وبعدين ولم يجعل الفاعل على عبده الهاء اللي على الله والفعل بتاعت يجعل بتاع يجعل يبقى إذن عندنا خمس مرات تدل على الله ليجي بقى للمستوى الثالث مستوى الأعمق اللي نفس إخواني وأخواتي يتفعلوا معايا فيه ويعيشوه مش لازم أنا أقول لكم انت غوصوا بقى في بحار القرآن بفهم رباني بقلب واعي هتلاقوا في لا حد لها كل كلمة هنا بنتدل على الله الحمد الحمد كلمة تقال لله عز وجل فقط لأن الله عز يعني وجل هو الذي يحمد في السراء والضراء نقول الحمد لله رب العالمين إحنا في عمدنا ثلاث كلمات كلمة المتح والشكر والحمد المتح دي تمدح واحد بما فيه وبما ليس فيه أحسن إليك أو ترجو أن يحسن إليك كما يمدح الناس الزعماء والرؤساء والوزراء والكبار والله مش محتاج مديح لانه حقيقي بان يمدح ممكن تمدح واحد ولا يستحق هذا المديح صباح المدير يا سعاده الخير ويعني شخبطت يعني سعادتك يعني خطط تشخبطت ابن سعادتك خطط للمستقبل كل ده مديح وكلام فارغ الشكر ها الشكر لله سبحانه وتعالى او الشكر حتى للعباد على نعمة محددة تعرفها انت عرفها وانا عرفها يعني واحد احسن لك باي نوع من الاحساب ساعدك في وظيفة ساعدك في انك تتجاوز ساعدك في انك يعني في شراء عربية ساعدك في شراء بيت ساعدك جاب لك اهوة شاي بتشكره على الحاجة دي اشكرك على هذا والحديث ما لم يشكر الناس لم يشكر الله يبقى الشكر على حاجة محددة عرفها إنما الحمد تعني أن الإنسان قد استغرق بعقله ووجدانه في نعم الله فلم يدرك أكثرها وأدرك قليلا منها فلا يجد لفظا يدل على حالة العجز عن شكر ربه إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين إذا كلمة الحمد على طول ذكرنا بالنعم التي ندرك بعضها ويغيب أكثرها يبقى دي أول كلمة الحمد تدل على الله تاني كلمة لله دي واضحة مش محتاجة بيان. الذي قلنا ده اسم موصول يدل على الله سبحانه وتعالى لأنها تقول لنا أن ربنا سبحانه وتعالى كلمة الذي اسم موصول موصولة بالله لتقول له صفة له فعل جاي هتعرفوه الذي أنزل يعني حاجة عظيمة جدا. أنزل فلو انتألنا الكلمة الذي أنزل ليه الفعل هنجد كلمة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني النزول القرآن بأمر الرحمن وجبريلي اللي ننزل بالقرآن ينزل بأمره أبدا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية شايفين يعني الكلمة أنزل لوحدها في هذه الدلالة معلش الوقت خلص لأن احنا عايشين مع الله والوقت مع الله بيمر بسرعة فاحنا أرزوكم بالله تابعونا في الحلقة القادمة هنكمل مع نفس الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجه وهنضرب بعضنا هدربكم معايا مع آيات أخرى بإذن الله عز وجل كيف أن كلمات ربي تدلنا على ربي سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته